كلا لا وذر الى ربك يوم اذن المستقر ينبأ الانسان يوم اذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره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 اتذرون الاخره وجوه يوم اذ الناظره الى ربها ناظره ووجوه يوم اذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي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 ثم ذَهَبَ إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني